م ا حكم استطراق المسجد ف ض ي ل ة الشيخ بالدخول من باب والخروج من باب آ خ ر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد فاستطراق المسجد يعني اتخاذ المسجد طريق بحيث يدخل من باب ويخرج من باب لا شك أ ن ه امتهان المسجد اذا لم يرد بذلك الدخول من أ ج ل التعبد امتهان ليكون كالطريق والسوق الذي يمشى فيه هذا لمجرد الاستطراق امتهان واهل أ ه ل ل ل يطلقون ل ع م ا ا ك ر أ ه العلم يطلقون الكراهه ا ا مع أن ل ك ر ا حاجة قالوا تزول حتى كونه عندهم بأدنى حاجة حتى قالوا كونه أقرب طريق حاجة طريق بمعنى أ ن ه لو كان المسجد كبير و أ ر ا د أ ن ينتقل من ج ه ة إ ل ى ج ه ة من ج ه ة عن يمين المسجد إ ل ى ج ه ة عن يساره و ي أ خ ذ عليه وقتا طويلا و م س ا ف ة بعيده ة وأراد أن يختصر ذ هذه مذمة ه له الكراها الله المسافة بأن يدخل مع باب ويخرج من باب الكوني أقرب له قالوا هذه حاجة ترفع أحسن الله إليكم. أسمع كثيرا يدخل إليكم طلب العلم من الكتب مع من أسمع من أحسن ترفع بأن أقرب عن ويخرج وبقول أخذ ا ل ع العلماء ل لكن النساء م مشافهة من العلماء لكن نحن النساء يشق علينا أ خ ذ ه أو أخذه م ب ا ش ر ة فما اقتراحكم ونصيحتكم جزاكم الله خير ونفع بكم. فإذا لم تتمكن المرأة أو الرجل الأجهزة الله فإذا المرأة البعيد عن منابع العلم ومواطن العلم ولم يتمكن إلا من أخذ العلم عن الشيوخ بواسطة بكم تتمكن يتمكن لم ولم من خير أخذ ونفع أو عن عن من أ ش ر ط ة ومواقع و ن ت ر ن ت وغير ذلك ف إ ن ه ما لا يدرك كله ولا يترك جله و إ ل ا ف ا ل أ ص ل أ ن العلم يؤخذ من العلماء م ب ا ش ر ة ولا يؤخذ من الصحف لأن تيسرت الحمد الوسائل العالم كلامه لفظا الأشريطة الأنترنت أن تأخذ من العالم من تيسرت تستطيع بواسطة وبواسطة الأنترنت وتستطيع أ ن ت س أ ل و أ ن ت في بيتك ويصل السؤال إ ل ى الشيخ ويجيب على سؤالك سواء كان بواسطه الأنترنت أو بواسط ا ل أو الانترنت ت ف ا م ق ص و د أن ل والله الحمد、تيسرت. وليس كالسابق أ أ م إما و ر تيسرت أ أو من كتاب. أهل العلم أخذوا أ خ الشيخ ذ ولذا ذم من من العلم العلم من كتاب الكتب ك ث ما م يحصل ا ل ص ح ي سببه الكتب الاعتماد على الكتب. وعدم ا ل أ خ ذ من أ ف و ا ه العلماء فتجد و ا ي ق ر أ هذه ا ل ل ف ظ ة على غير, غير مراد مؤلفها ل أ ن ه ا في صورتها تحتمل أ و ج ه كالدين والدين مثلا لا يفرق بينهم في ا ل ك ت ا ب ة ل أ ن أ ك ث ر الكلمات غير م ش ك و ل ة ل أ ن ه ا لا تشكل ل أ ن العلماء لا يرون ضبط أ و شكل إ ل ا ما يشكل المقصود أ ن ه قد تيسر ا ل أ م ر ولله ا الحمد فالامور ي وتكتب ل إن ب ا الشيخ من ك أ ن ه ا ا لله ا ل الحمد متيسر العلم إنما يأخذ من الرجال ومزاحمة يأخذ بالنسبة لغير النساء الرجال بالركب لغير وإن أفواه كان أن الأصل الطلاب هذا فالنساء معذورات حينئذ و ا خ ذ ن العلم ا وهن في ب ي و ت ي ن ب و ا س ط ة ا ل أ ج ه ز ة و ا ل ا ش ر ط ة وكذلك البعيد الذي يصعب عليه الحضور إ ل ى منابع العلم ومواضع الدروس يكتفي بهذه الأجهزة ويحصل له خير كثير والذي يسأل عنه كثيرا يصح ويسوغ في يقول الشيخ فلان؟ بهذه طلاب الأجهزة له عنه هذه الأجهزة هل يصح له ويسوغ في حقه أن يقول أنه أخذ العلم أن أن عن من من نعم يقول يسوع وله أ ن يقول أ ن ا من طلاب الشيخ فلان ش ر ي ط ة أ ل ا يتضمن كلامه التدليس بمعنى ب م ع ن ى أ ن ه لا يظن أ ن ه سافر وقطع القفار و ا ل ف ا ي ا ف و حضر عند فلان ا بواسطة هذه الأجهزة ولذا بالإجازة بالإجازة لا فلان فلانا إلا ا ن يبين أنه يقولون أن لكن حدثني يجوز تروي تروي ي ب أو هذه تقول سمعت ل مع البيان تقول حدثني إ ج ا ز ة أ و أ ن ب أ ن ي إ ج ا ز ة وهكذا أ م ا إ ذ ا لم يكن هناك بيان فيه نوع من التدليس وهذا مذموم أحسن الأفضل أو أن التراويح سؤال المسنون واسع موسع هنا الله ما الطواف صلاة لا الطواف إليكم يقول به وقته وقته شك مقصود والتراويح وقتها محدد ومضيق ت ب د أ من ب د ا ي ة من شروع ا ل إ م ا م فيها إ ل ى سلامه من آ خ ر ر ك ع ة والقيام مع ا ل إ م ا م من أ و ل ا ل ص ل ا ة إ ل ى آ خ ر ه ا يكسب به ا ل إ ن س ا ن قيام ليله ل فلا ينبغي له أن يفوت هذا الفضل العظيم من قيام ليلة كاملة ة يفوت هذا قيام ينبغي أن من تحسب له وينصرف إ ل ى شيء موسع ب إ م ك ا ن ه أ ن يطوف إ ذ ا فرغوا من ص ل ا ة التراويح أ و قبلها أ و يؤجله إ ل ى النهار مثلا المقصود أ ن التراويح وقته موسع ولا يفوت ا ل ط والتراويح ف و يفوت, يفوت وقتها فهي ا ل م ق د م ة وهذا ما قرره اهل العلم ب ا ل ن س ب ة للعبادات التي و ق ت ه ا موسع ا ل ع ب ا د ة التي وقتها مضيق فيقدم ما ضاق وقته على ما كان في وقته ساعه ة نود الاستفسار عما إذا كان استنشاق الفكس لمن يعانون من الاستفسار عما إذا الفكس ا ل ت ا الجيوب الأنفية يلازمهم انسداد الأنف فهل يفطر هذا في نهار رمضان وهل وضعه داخل الأنف يفطر أم لا وجزاكم الله خيرا ب في في فهل يفطر في حيث شديد يفطر وهل وضعه أم ل الفكس شك أن ا فيه ر ا ئ ح ة ن ف ا ذ ة تصل إ ل ى المواضع التي يستنشق من أ ج ل ه ا لكن مجرد ا ل ر ا ئ ح ة لا تفضل ما لم يصحبها شيء من جرم المستنشق تشم بين أن فرق ولذا وردة أو ر ي ح او ن ة أ شيء من هذا لا يصل إ ل ى جوفك شيء منها و أ ن تستنشق البخور م ث ل الذي ا قد يسري إ ل ى داخل بدنك فرق بين هذا وهذا فاستنشاق الريحان لا يفطر ل أ ن ه لا يسري جزء من جرمه إلى داخل الجوف بينما وصعطاه ف إ ن ه حينئذ يسري إ ل ى جوفه فيتقيه الصائم وعلى ل ذ ا هذا فنقول الفكس لا يفطر أقوم وأصلي أذهب للمسجد وأجد الصلاة لم تقم فهل أصلي ركعتين أم ماذا أفعل لأنني سمعت أن تقم والحمد الرسول وسلم ثم للمسجد لم ماذا سمعت لصلاة الفجر لله الركعتين الراتبة البيت الصلاة فهل صلى الله عليه في ركعتين كان ي صلى راتبه الفجر ثم يذهب فتقام ا ل ص ل ا ة مباشره ة نعم ن ثابت عليه الركعتين ركعتين يلتجع على باعتباره عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الركعتين الصبح في بيتي ثم على جنبه الأيمن ثم يؤذنه بلال بإقامة الصلاة إمام تقام الصلاة بحضوره عليه الصلاة والسلام وأما بالنسبة للمأموم في بيتي يؤذنه أنه جنبه بحضوره كان بإقامة إمام تقام وأما ثم ثم ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقتدي بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ن ه لا يملك ا ل إ ق ا م ة ا ل م أ م و م لا يملك ا ل إ ق ا م ة إ ن م ا الذي يملك ا ل إ ق ا م ة ا ل إ م ا م ف إ ذ ا اقتدى به و ص ل الركعتين في بيته ثم اضطجع مقتديا به عليه الصلاة والسلام عليه ثم به ذهب إ ل ى المسجد ثم ذهب إ ل ى المسجد ف إ ن ه قد يدخل المسجد قبل الاقامه ف إ م ا أ ن ينتظر واقفا أ و يصلي الركعتين ركعتي ت ح ي ة المسجد ولا إ ش ك ا ل في ذلك ل أ ن هذا وقت موسع تصلى فيه ت ح ي ة المسجد لكن قد يقول قائل لكن قد يقول قد ايهما ئ ل أ أ ف ض ل أ ن أ ق ت د ي بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ص ل ي الركعتين في البيت و أ ض ط ج ع ثم أ ذ ه ب إلى ا ل م س ج د أ و أ ذ ه ب إ ل ى المسجد م ب ا ش ر ة و أ ص ل ي ا ل ركعتين في المسجد ليتيسر لي الحضور قبل ا ل ل ق ا م ه ويتيسر لي الصف ا ل أ و ل ويتيسر لي انتظار ا ل ص ل ا ة هذه م ف ا ض ل ة بين عبادات أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل إ م ا م فالافضل له أ ن يقتدي بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن هذه صفته وهو إ م ا م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أما بالنسبة فلو تقدم إ ل ى الصلاه من, أول من, من, من سماع ا ل أ ذ ا ن وصلى الركعتين و ج ل س ي ن ت ظ ر ا ل ص ل ا ة و ذ ك ر ا ل ل ه و ق ر أ ق ر آ ن و أ ش ب ه ذلك هذا جاء ا ل ت ر ر ي ب فيه وعلى كل حال هذه بين عبادات ولو فعل هذا أحيانا وهذا والسلام أحيانا لقوله عبادات فعل بفعله عليه الصلاة والسلام لقوله فيحصل على الخير إن شاء الله تعالى كل حال منفاضلة الصلاة ممتثالا فيحصل الخير الله أحيانا أحيانا هذا اقتداء شاء هذه بين حكم ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في الطواف وماذا عن سجود ا ل ت ل ا و ة فيه لو مر بي ذكر الامام ل ل ك في ا و ط عن ع ب ض ه مالك أنه كره ر ق ء ة ا ق ر آ ن في الطواف ل و ن ا ا ل ط و في محل ذكر نعم ما من ذكر ورد ف ه من الموطن من يستوي فيه الذكر و ا ل ق ر آ ن هو أ ف ض ل ا ل أ ذ ك ا ر فلا مانع حينئذ من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في الطواف خلافا لمن كرهه من أ ه ل العلم ومع ذلك إ ذ ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن في الطواف ومر ب آ ي ة سجده ف إ ن ه ان تيسر له أ ن يسجد ل ق ل ة الطائفين فلا مانع فهذا هو ا ل أ ص ل و إ ن لم يتيسر له فلا شك لا شيء في تركه لهذا السجود ل ل ح ا ج ة و ا ل أ ص ل في السجود أ ن ه س ن ة عند عامه ة أ ل اهل ل ل ع م يصلى على العلم ن ب ي صلى الله ي في التشهد الأول إذا أطال الإمام في الجلوس؟ جاء في الحديث أن الصحابة الله عليهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلون عليه ي ه التشهد الله وسلم الأول الجلوس؟ رضوان سألوا والسلام وقد س أطال الإمام الصحابة الصلاة ل ل عرفوا إذا جاء ا ت أن فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م الحديث فمن أ ه ل العلم يرى ي ر أن هذه ه الصلاة ا ا ل إ ب من ي في ة قال التشاهد الأول ا ل و ث ي وليس ولا يوجد دليل يدل ع ل ى ت خ ص ص ي ه ان ب ا ا ل ث ي فقالوا ب أ ن ه ا مشروعة في ا ل ت ش ه ومنهم د ي ي ن من ق و ل ل أ ن ه ا م ح ل ه ا التشهد ا الثاني و أ ن التشهد ا ا ل أ و ل محله التخفيف أ و من صفته التخفيف وقد جاء ما يدل على ذلك وان أ ن ل عليه الصلاة والسلام الأول كأنما يكون على الرضاف الحجارة المحمد ولكن الحديث ن كان كأنما يكون وأنه ب ي يخففه ضعيف بتشاهد فإذا م ك ت أو أ ط الجلوس الإمام ا ل في التشاهد ا ل أ و ل وتيسر ق له ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام لا ارى ما يمنع من ذلك ه هو أول صلاته المصل أول إنه أ و ل ما ي ب د أ ب ت ك ب ي ر ة الحرام والاستفتاح ولو كان الامام في الركعه الثالثه ن ي ة س ا ل ت د ا ل أ و ل يقوم في ا ل ا ا ل ل ة و ر ا ب ع ة وحينئذ يتصور في ص ل ا ة المغرب أ ر ب ع تشهدات وهي ثلاث ركعات كيف يكون ذلك ب أ ن يدرك ا ل إ م ا م وقد رفع من ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة فيلحق به ويتشهد معه التشهد ا ل أ و ل ثم يتشهد معه التشهد الثاني ثم يقوم بعد سلام ا ل إ م ا م ل ي أ ت ي ب ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ويتشهد بعدها ثم ي أ ت ي ب ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة ويتشهد بعدها وهذا والقول المرجح أ ن ما يدركه المسبوق هو أ و ل صلاته و إ ن كان من أهل اهل ل ع م يرى أ ن آخر ص ا ت ه موافقة ل ل للإمام, موافقة للإمام وهذا بالنسبة للصلاة ل إ م م موافقة ا وهذا ذات ا و ر ك ع والسجود من الفرائض والنوافل أ م ر ه سهل لكن يبقى ب ا ل ن س ب ة ل ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة إ ذ ا جاء و ا ل إ م ا م يكبر التكبيره الثالثه ة و أ ط ا ل ا للدعاء الدعاء للميت ن ق و ل في هذه ا ل ح ا ل ة الفاتحة يقرأ يصلي على النبي ي كبر فإذا على ل ع ه ا ل ل والسلام والإمام بعد ذلك يسلم ثم يكبر ويدعو للميت ص ا ة ويدعو ثم بعد يكبر إ ن لم ي خ ش رفعه إن خش رفعه دعا بدعاء مختصر ثم بعد ذلك كبر ثم سلم、لا. أحسن الله إليكم. هذا أيضا بأنها وأنه أخذ تحقق سؤال من ممن فإنه الله هذا إخبار الفقير الذي تدفع له الزكاة بأنها زكاة إذا الزكاة لا إخباره إليكم يقول هل يلزم له له يلزم فقره يجوز تدفع بأنها زكاة ل أ ن ه ا وقعت موقعها الشرعي ولا يدل دليل على أ ن ه لا بد من إ خ ب ا ر ه إ ل ا إ ذ اذا شك في أمره إ شك في أ م ر ه ولو غلب على الظن أ ن ه محتاج ف إ ن ه حينئذ ي س أ ل ويقال ل هذه زكاه ة فإن كنت من أ ل تعلم أمرها شديد عظيم وإن كنت بغنية عنها فلا لك ه فهي أمرها وشأنها عنها أخذها ا كما زكاة شديد عظيم بغنية يجز كنت نعم وإن